برنامه‌ی لاجر سبزیجانی به قمر خدا صلّ الله عليه و سلم برنامه‌ی لاجر سبزیجانی به قمر خدا صلّ الله عليه و سلم برنامه‌ی ک با شوكي تايبت وزردكات با كوتشو قولانو ريقابانكاني شاری مکه و مدينة پيروزو دفري حجازة لجاني فخر کائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ان برنامية لا آمدو بيشكش لغني ما مصاعمات كاركوكي لجير سيبر جاني خواده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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا وإمامنا ومقتدانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وشريعته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم آمين مسلمان باريز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا القيب شو مقدم يكمن لغزوي احد بحسكر مع احد أحد ان غزوي احد كيمه مدوه ان شاء الله تعالى بحسي او ما انكركوا ام ناوي دنين يعني امشن محاضريك وإن الله تعالى لسر غزوي أحدة لجاني في غمر أخوة عليه وسلام والسلام كبرئة مشقاري ودرز وعبرة ناوما نا في ظلال في ظلال غزوة أحد وادا لجير بري غزاي أحد لجير بري غزوي أحد كلاجياني بيا خوايا رودادات عليه الصلاة والسلام بحس يوم كلها عالقيب يا شو قريش هات سر او رجائي كوا رجائي الشر هيرش كنا شاري مدينة هل بجيرد بوأوي كوا عسا ولعل او أو حقدو الرقي كوا هيتي برا مرصحه بكاني بيا غماري خوا توزي جل الزيانة منيد دا بقيادة أبو سفيان كوا شركي يكلا كرو ولا غلب بيا بك عليه الصلاة والسلام وتبزماني امرو الشريمان ونمان بو يكسل زياتر خويا اماد ذاكن بو ام شراء بو ام قتالة بو ام معركيا وبحسي اوم كرد اوقاف لي كوالا معركيا بدرا رزقاري بو بقيادة ابو سفيان كزياتر لها زار حشتر بو لقل فنجاه زار ديناري الالتوني هرهموي هرهموي سرفكرا بو اوي كاري بيت اماد بكريت وكو اقتصادي بو او جيشي كوا اماد ذاكن بو معركة احدك يرشك نسر شاري مدينو يرجبك نسر بيغمار اخوة عليه الصلاة والسلام بو يا مسلماني باريز صالي دا آتو كاتيك ديتاوا صالي سيكوتي قريش تواني سي هزار جنقاور كوكاتاوا لقريشي والهاو بايماناكانيان وخلقيكي زور كان كبيان دوتراء لحباش وقريش بشاكسي زاني لم جنقا كواخوي اماددكا بوي صاليكا هندي افرد لغ الخويا بيريت بووي كوا زياتر او خلكه داد بوي بو كوا شركت يعني او خلكه هاندا بوي كوا الصحيقي تاع لا ثابت بيت بوي بو كوا او افرتانا حرمتي ان نشكيت بالتصوري خويا انا قرا امام افرتانيان بيبي او اوكا تهرت شي قوتي هي وغيرتي انا هي بكاري ديالن بوي كوا نشكين وبوي كوا بتو ان اللي في غمر اخو عليه صلاه وسلام بوي زياد لبارز آفرت لقال خويا نديرو يكلكو لو بقي ايدي هندي كشي عتبة دبيت كخيزاني أبو سفيانا كقيادي عام أو جيشة دراودس دس أبو سفيان هندي كشي عرت عتبة كباوكيو براكي كباوكيو براكي ومامي ومامي لمعركي بدرا كجران بويا زياد لسيه زار جنغاور زياد لسيه زار عددي جيشي أبو سفيان ابم شياو زاد مسلماني مسلمانين بارز. سهزار جن جاور يبيد أبيد. سيهزار حشتريان يبيد أبيد حشتر. بوي كواش تمكي أو قتاله القرن. بزماني أمروك سهاره أو يكوا عتاده الدرجة. سهزار حشتر. دوست أسب سواريان يبيد أبيد كهردوست أسب كان بستبوه للرجال بوي كوا بقنا الصحيح قتال لويا بكاري بيرن. بوي كواه لا هزار حشطري بالهرجر دو صت أسب لقل حوصت قالغان كبيدة درعي عسكري وتحوصت جن جنقاوريان هرهمو يدرع داربو بو كتابين الصحيح قتال بو جان في غمار يهوه عليه صلاة وسلام قيادي عامي أم جيشة دراب بدسبو سفيانو وتأقيادي عامي شركا حربك بدسبو سفيان كوري حربة وقيادي أسبسوار كان دراب دس خالد يكري وليه دوا لو كانت تنكفر كافر به لهما كانت عكرمي يكري أبو جهل يارمتي دادا ألاكاش دراو دس بن مالي عبد الدار أوان وكو عرفي قريش ألاهرنا وخيان بوا لكي كانت يا قريش جنجي بوا أو قنجاكاني بني عبد الدار جنجكاني بن عبد الدار بن مالي عبد الدار أوان ألاكاين برز ذكر دوا بويا مسلمان بريز أم جيشة زبلاحة دا حركو دا أو رجاء عادي كوا لبين مكة مدينة. ألي راكا عباس مامي في عليه الصلاة والسلام كمسلمان بو إسلام كي كشفنا كاتنا وشاري دائما متابعي قريش دقرت بو يكوا بزانية قريش شيء حركاتك هي برعم بربرازا كي كفي غمار إخوائي عليه الصلاة والسلام. بو كاتيك بو يدرك يات كأم جيشا نيازه كواي هيو كوت الرجاء يكت دقريه بكرية نفرق دقريه بكرية بعريد دا داتياد وجنيد دا داتياد بو كوا أم خبرة دات دا في غماري خوا عليه صلاته والسلام وبيش دليل هرشيد كردو ببلا ام خبرة دبرازا كم بده في غماري خوا عليه صلاته والسلام بو أم مسافة كوا لبين مكة ومدينة كزيادة لا بإنصد كيلومتر لا أقرب رجاء في عدبره لا بس رش أو مسافي بري كاتي جيشته بري شاري مدينةو كاتيا جيشته مزغوتي قباه بيدركوا كوابي غماري خواه مزجوت قبايا راتلاي بي غماري خواه عليه او وسلامه أو نام يتسليم دكاتك إمامي عباسه بي غماري خواش عليه صلاة وسلام لو كواخ ونوارين أبو أمي بوه أي دابزس أبايك الركعبه فرمي بيخوان فرمي كاتك نامك دكاته ودي خيرته ما خبرك بسريعي سريع خبر كادر تبي غمره عليه صلاة وسلام في غمر ببلدة وبناؤ شاري مدينة ببلاء بسريع ديت وبناؤ شاري مدينة وبيك دليل أو خبر لا يخط بشاره بهيش كسيش مالي بقول لك القيادي مهاجرو دانشتنيكي طارئ دكان ببلاء وخبر عن بيادادات كوا اشتكي وادي هرهمويا بزمان أمره إن ذاكرا وهرهمويا نشكا حتى لن لنيوجة كان ياتشكيان دانانا مسلماناني برز صحابة كان كاتيك نيوجة اندكرت بويكوا وضعك بو وضعكي طوارئ نأساي كخبريكي وادرا وتبي غمر عليه الصلاة والسلام لكاتي نيوجة شككيان دانانا مفرزيك لأنصار كان انصار كاني إسلام أنصاري شاري مدينة أو سوخزرج كالهم موقفي كان موقفي مردو شهامة ينهبو برامر إسلام مفرزي كان بقيادي سعد كري عاذو وسيدي كري حضيرو سعد كريم عبادا حراسي في غمر إخوان ذكر علي صلاه والسلام وأجر في غمر إخوان بشوية ما لوا أهاتا لبردم درجاكي في غمر إخوان دوستان وكو حماكى خاص في غمر إخوان على والسلام في أمريكا لسر دروا كان شاري مدينة مفارسكوب مفارس تشكيلكن بويكوا نكوى اللي وياك وبتوانن معسكري قريش ضربي خوي بو هشانت لا كاتك كامام خبر خبر يا النبي وبو اويكوا هم تحركاتك قريش اقدار بن نكوى غارق بكره تسرشاري مدينه امان اقدار ابن بو يا مسلماني برز ديني وسر جيش مكه جيش ابو سفيان ديار ابي غمر اخ وعلي صلاه والسلام خوي امام قوتي خوي هم انذار كرت مفاردي تشكيل كرت خلت فيها معي خاصي خوي خلت فيها حراسي دقرد حتى أكو بيكو بويدر كي بزام أم قوة نيازي كيو أما سلا بيديت بلام جيشي مكة جيشي مكة بردوامبون بون, بون لو يكوا برا والشاري مدنبكو نري مسلمانين بريز أم جيشة دقادة منطقة الأبواء دقات من شو إنك بيدو تير منطقة الأبواء كقبر دايجي في غمر اخو علي صلاه وسلام دار في غمر اخو علي صلاه وسلام كاتيك دايجي ديبات بو سر قبرك باوجي لشاري مدينه وكزيارتك وكوفا داريك برن بر في عبد الله كباوتي في غمر علي صلاه وسلام كفي غمر لو كاتت مني 6 سال دبيت 6 سال دبيت لو زيارتك تاو دكات وكاتك دقريته وبرو شاري مكه كاتك دقريته ولا قل جقرق وشكي لقى او محمد نازدار عليه الصلاه والسلام كواه 8 شش صاله دقات من تقي الابواء وياك دايكي عليه الصلاه والسلام وفاد دكات وتاوش اوش خوا خوا دكات عليه الصلاه والسلام كواه 8 شش صالبوة باوكي نبي باوكي كاتك وفاة دكات دا أمنسي دايكتي وتماني شش صالشة لو كاتك وامنال تونزك دفامية تود دايكو باولايك زور عزيزة خواي قورة جل في علا آميني دايكي ليدة دا سانية ألا بيكا كشي عتباء خزاني أبو سفيان داوا دكات لجيشكا نبشي قبرك دايكي بيغمري أخوة بكنا عليه الصلاة والسلام واتا قبركا تيقدنو هلي تفليشيكن برغنن بلاب قيادات قريش ايان زاني اما عاقبي خراف بيت اغبغاتا بيغمر اخوان علي صلاه وسلام امشتيكنا انسانيه امشتيكنا اخلاقيه رفض ينقد قبول ان نكر اي وازيك وازيك دسكاري قبرك اي دايكي بيغمر اخوا بكري علي صلاه وسلام بويا ام بردوام دبدل سير مسلمانان بريس دقات وادي عقيق اعلى كوبزسي راسة بدستي راسه خالدا چيت سردكويت حتاك وديتا نزيك شاخي احد داري شاخي احد للدروي شاري مدينه لمن تقيك بيدوت يد عينين للاي يجي للدولكاني يجي للدولكاني شاخي احد وتلبا كوري شاري مدينه الياكا روجي جمع عدابيد روجي جمع عدابيد صالي سيكوچي جيشي أبو سفيان معسكري قريش أأله ياك أأله ياك الدوسيتة خط الدفاع يان جيشا كلية تصفية دكات بصفوف ونظام نظامي الصفوف خريجي أود بيت كوا أم جيشا ليراك جي خوي بقريد بوي كوا خوي آمادكنا بوقتال لمن تقي عينين لبالي شاهي الحد بنو بلي معسكري في غمر إخوان عليه الصلاه وسلام استقبالا تكاني في غمر عليه صلاة وسلام ام جي شكاتي لما كدرشيت خبر بخبرين دداو بيغمر إخواء عليه الصلاة والسلام حتى أكو خبر أخيري بيدا دريد كوا قريش قريش واللزك شاخي احد أعلى بيهاك عسكري خويداناو أعلى بيهاك بيغمر عليه الصلاة والسلام جلسيكي استشاري عسكري أعلى دكات لقل قياده برزكاني مهاجر وانصار أعلم يا كمو صلمناني باريس أمبير غمرنا إزدار عليه صلاة والسلام كاتك دس دكاتك غفتقول قول الصحابة كانا خبر يا أمبير داد بيا ندفع رميد عن الرؤيا رأاها فرمي من أم شو خون بني خو كان بود جرتوا قال إني قد رأيت والله أنا خير خيرة نوشينا خير يا غمر عليه صلاة والسلام فرمي والله يمن أم شو خوية بلام خيرا أم خوية إن شاء الله وتعالى خيرا بويا مسلماناني بريز بويا مسلماناني بريز آه بم خوية في أغمري إخوة عليه الصلاة والسلام ككلمي خير بكارتي يريد معركي أحود همو يخير بو بالجولي دوما بهوي أوي كواء كان فرماني بيغمري اخواته او مأساته بسرجي شكياته او اشهر اخوة امتحاني درزي ديا بابو الصحابة كان وابو اياماش وبو مسلمان تاروجي قيامت بلان مع عركي احد خير بو او كاتك دس بيكات حتاك وطايا وان شاء الله تعالى اما بو يا نومان ناوة لجرسي باري غزوي احد مع عركي احد لبرأوي كوا درزو اموشقاري وعبرتي زوري تيايا إن شاء الله تعالى يك بحسي دكيم لبرأوي كوا الزور آياته الزور لسر أحداثي معركة بدر هات أخواره بوصلتلي فيها غمر عليه صلاة وسلام فرمي والله إني قد رأيت خيرة بابضا أم خيرة شيء كبيه غمر يخوى بحسي أم خواك فرموي رأيت بقرا يذبح بينيم بينيم مانجا سربرا كان مانقايكم بيني سربرا ورأيت في ذباب سيفي ثلما بينيم نكيشمشياركم لكيكي تيكاود نكيشمشياركم لكيكي تيكاود ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة وبينيم لخوما هردو دسم كربناو قلغاني كيزور بتو قلغاني كيزور قايم أو جار فيها غمار عليه صلاة وسلام مسلمانني بريز تأويلي أم خواب الصحابة عندك وتأويل الشكراء إلا ما شاء الله أو خواك كات كنت خبر خوي خوي فيها غماران حقن وكو خوي إيمانية أوان شيء بينن وقول إبراهيم عليه السلام كوا افرميديا ابوني اني ارى في المنام اني اذبح ابو اسماعيل او امرا بويا بيغمر يخو ام خوه د بيني التعويل شي اذا كان فرمي ما مانغايلك سربران معناي وايا معناي وايا هنديك ليا وركان للصحابه كانم مدك وجريان تابلي دك ابويا واولتي اولك داريك وهات سر نك او يكيك الابن مالاكم يكيك الابن مالاكم توش دابيت شايد دابيت دكوش دا ريض او درعي كوادسي تيكر كوادسي تيكر درعك زور بتوبو زور قائم بو زور حصين بو فرمي او درع شاري مدينه او درع شاري مدينه أوجار فيها غمر إخوان عليه صلاة وسلام. دعائي تأوي لي خوك رأي خوي داو صحب كان فرمي رأي مواي نو شاري مدينة بمنين نوا درنشي نبودروى لسر خوكش إما ناو شاري مدينة موقف ما عند قوة بيت ورأيكي تشاكو صوابع وعائمة بالرأيكي صوابع داروين بشاكي دزانم إما مدينه بين مدينة مقام يجي ابو ستيان بكين ولكن اجرته اهوان هرلوي مان اهوان هرلوي مان لابالي اوهودا مان او براسي ظروفه خراب مسالاته واما اجرته اجرته بين بناو شاري مدينه هيرشك نسر شاري مدينه او اوكاتا مسلما نان لدر وزكاني شاري مدينه قتالي عندكن ولا كورونا كانش افرتم نالا كان لسر بيت برمبيت يان بيت لو جيشددا وكان هذا هو الرأي وأمر رأيك صواب رأيك تواو رأيك جوان وحتى كوا مسلمان بريز أو كسي كواه مفوافق كيف يغمري خواه إتفاقي لقال في غمري خواه كيف يغمري خواه لو اجتماع لو اجتماع بزعيم وكواه كواه انصار أنصار عبدالله كري ابي كري سلول زعيم منافقة كان بصفتي فتيه أو شيء كذا لا خذرجوا كان في غمر إخوان عليه الصلاة والسلام لو دانشتنا أو شيء دانابه كم تفاقق كت كمشاوريب رأس المنافقين عبد الله كريش سلول فرمي أي بيا غمر إخوان منش رأي مواجه كوايمة كوايمة لناو شاري مدينة بمنين نوا لناو شاري مدينة بمنين نوا در نشين بو معسكرة يان بو كريش للدروي شاري مدينة إما قتال أبكيين، بلام أم منافقا، أم منافقا هدفي أو النبو كوا بصدقو بدل باكي موافقي تغمري خابك كوابلين ناو شاري مدينة الرأي صوابا وشاكا أم نيتي أوبو كوا لقتال كربكات عبد الله يكري أباي كري سلول نيتكين زور خبيث بوه وبيث بوه استشواركش فيكاد نال بسريع برتوك كو أو كوا لبني قينو قاع كردي وبيغمر إخواء عليه الصلاة والسلام لاقي يهودي نكر لبر خاتر أو لبر أويكوا بأميدي أويكوا بباشي سفر إسلامة يبكات يان أو رقيكوا هيت برامبر دين وزيلي بيريت يان بباشي بل لا إله إلا الله محمد رسول الله نكوا بالنفاق بويا ألراك أخواي قولة جل في علا لأحداث معركي أحد أخواي قولة تاك تاك حي منافقة بات بتايبت أم زعيمة يعني. ولا روايتك هاتوى ولكن اصبحت ان تكون لكي والله والله هر لكي تكون لكي تكون لكي تكون هر تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي بيت خلتك هات البيت برا برا مشارة نياز يعني هرش كات استرمان إيه من نوشاري مدينة شيء كاتك ما بينتوه كاتك درنة جينا أو أو كات إيه من ضربي خمن وشانو كقتالك نوشاري مدينة بوه أو كات قتال ضربي خمن وشانو الأول هم لسربانا كان خيزنا كان من آفرت كان من لقلمنا الله كان منا برد عن دولة وجيشا يان بتيء لي عن بهر شيء واحد بو امصر كوتينه بلام شي كاتك درت شوينه امشكاين بويا راي موايا كواناو شاري المدينه بيت حتىكو اوان اوان ظرف حيوان بسلاديد او كاتقر هاتو انسحابي عن كرد او خواي قوره بسر شو رواين لك انسحابكم وكو خائب كيجدس نك رجيشك بسر شو ري سحب قال بلام ام قصه منافقه خواي قوره جل في علا نايده لبسر يا بالرات نايدل يا بسر يا برد أمسفر كتونتوني حياي دبال ألي راكم سلماناني برئيز مجموعيك للصحابة كاني بيغمر عليه الصلاة وسلام أواني كوال معركي بدرا بشداري النكر وآخي أن دخوار بور روجيك خواي جل في علاق تالك بيه أنت بيشوا شان بشاني بيغمر إخوة عليه الصلاة وسلام شبشير بازي بكن وجهاد بكن بو خواي قورة بويا أواني كوال معركي بدرا بجدارياً نكرد آخياً دخوار بوروجتي آوها أوان أوان رأياً وابك ما فرصتك أخوها ورديتي وما فرصتك بويك وإذ باتكاً بوي باتك بيغمري إخوائك أمان دلصوزي أوان صمع وطاعي كامل يعني هيا بوي داواياً لبيغمري إخواء كرد إشارتياً قدسر بيغمري إخواء عليه الصلاة والسلام بالخروج وآ وألح عليه في ذلك الحاج الزواري أن لا بيغمرك عليه صلاة والسلام ونتنهي بيغمر إخوان درجو درجو إيه مهين لخدمتك وإيه بود إثباتكين كباش شيل قريشكين وأجافر ميان يا رسول الله كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله إيه متمنى أمرجمان ذكرت وداواما الأخوة كر كوار روجك وابيتي في شوال قتال بكين في سبيل الله فقد ساقه إلينا وقرب المسير أو إخوائي جو الأمرجها قتالك أشنزيك أوان لا أحد أخرج إلى أعدائنا هاي في أغماري خواه شان بشان بادرشين بيان درج من أكان حتى كوا نظانا إما قوميك جباني ويتشكل مقدمي أواني كواه متحمز ببو أم قتال ييتشكل وكساني كواه متحمز ببو أم قتال ضلي خجب كواه درش ببو أم قتال برات الدرواء مامي في أغماري خواه أبو عليه الصلاة والسلام إمامي حمزي كري عبد المطالب اويكوا لمعركه بدر بسبب راس قريش ذا كشت يچلك افركان كاسير ينكر يچلك افركان كاسير ينكر بو صحابي فرمو اوك سيكوا عما ما يغش عما ملست سينيدينا ابو اوي كيه ناو اوا فرمي و امامي, حمزية فرمي إمامي حمزية جاري كتبت بيديه ابو عليه الصلاه والسلام داوا دكات هاني ددات كواد و عليه رمري هوي فنو صلاه سلام يا رسول الله والذي لذي انزل عليك الكتاب كاسام بوحواي لا اوتيمو طعاما حتى اوجا خارج بسيفي هاري جال في نانم حتى أكو شرش مشيران لقلا نكم لدروي شاري مدينة بويا ألي راكا مسلمانان باريز بيغمري اخواء عليه الصلاة وسلام أو رأييك واهيبنا وشاري مدنب منتوا حتى كل سر تأويلي خوكيك فرموي دسم كربنا ودرعيك قلغانيك قاهم وبني كاني آوها متحمس بوام قتالة وأوان زورن بيغمر اخواء عليه الصلاة وسلام رأييك اخوي رفض كرد شو وصر رأي أصحابكان كأوش لا شك فيه خيري يا شو كما قال أم قتالة روينة أوي كوا بحشي دكينوك درجو عبرة روينة ولا درز كان أبوة نسباتكم كوا روداني أحد معركي أحد شي آموش قالي تياي يا أبوح مسلمان شي درزي بنضغي يا أبوح مسلمان بويا رأيكا هذا سر أوي كوا كوا درشن برو كوي أحد مقابلة قريش ليابكن بغمري اخوه عليه الصلاه والسلام مسلمانان باريز روجج جمعدبه وتاريج عيان بودادات وهاني عند دابوي كوا بفا شق قتال فرمي اوجهاده واو قتال دموي بو خوي غورا بو خوي غورا او كوا هتان امرو صرفكن واوجا بياني فرمو, بياني فرمو لكم النصر بما صبروا لكم النصر بما صبرته أقر آرام بقرن أو إيوه سركون واتا, واتا سركوتن لقل آرام قردنا سركوتن لقل آرام قردنا لكم النصر ان تصبروا أقر آرام بقرن دار قتالش آرامي قردك بتايبت ساعتي يكم تونكم لساعية كما هرشي قوتهي للاني ترافيني وصرفي يكن هرشي جهدي يصرفي يكن وتعاملي نفسي لساعاتي كما دا ساعاتي كم خطراء قرد مقابلك إلا أشكيت إلا تشوتي أشكي أوجان يجي عسري قرد يغمر إخوان عليه صلاة وسلام دا كركواقة تككوب يتوه إن ذاري جيم كرا نجي عسري قرد اواني كوال سري شاري مدينة دور بن لنا شاري مدينة هرهم يان اوجا أوجى يغمر إخوانه تعالى مال يخشى شو مالك يخويه لا قال يا وركي كأباه بكر الصديق وإمام افرميت أفرمت عماميا قرد سرت يغمر عليه وسلام وجلي جيليان كذا سار في غماري خوا جيليان كذا برجي في غماري خوا وتأوّن جل برجيان كذا بري في غماري عليه صلاة وسلام وشكي خوي هالقد ودود درعي بس في عليه صلاة وسلام أي لبى درعا فوق درع وتقلد السيف ثم خرج على الناس أأ وش في غماري خواب ومسلمانان بريز في غماري عليه صلاة والسلام او النبوة كوا جبى بكاهت بريو عماميبك أتسريو يتنامز جوتي الشاري مدينه دانش الإمام تيبو خل يان وعذبو خل كيبليد إرشاد بو خل كيبليد في غمر عليه صلاة وسلام نقدر رعيه دوق الغاني بس بو قتاله خوي سر حرشتيه وقتاله ذكاب عليه غمر والسلام صلاة وسلام وده اواني أوانيكوا أوانيكوا نا خوين دنا الإمام نا خوين دنا الخطيب نا خوين دنا الداعي نا هرشتيك ولكن قيل غمري دبي او روحيتي قيل غمري خوى لكاتي قتالا لكاتي قتالا دبيت او هاوكو قيل غمري خوات امادكي جبلدي قلغان ببستي او سفسني قيل غمري قلغان قلغاني ببوى شمشير بداز بوى عمامي بستواتوى ونظن قيل غمري خوا عليه الصلاه و السلام امامك يان خطيب بوى بس نوشاري مدينه بان يخلف كردوا يان ارشاد يخلف الكردوى قيادي غزا كان خوي عليه الصلاه و أفرميت إنجار عليه يأكرب وقتال. خالكي. أفرمي انجار بيا غماري إخوان علي صلاة وسلام ككاتك خوي مهيأكرب وقتال درشوا بولاي يخلكي أفرمي خلك لبردم دي درجاك هميان راوستابون راوستابون آلام يا كابي شوي كابي غماري إخوان درسي علي وسلام سعدي كري معادو وسيدي كري حضير ريان قد دخلكي فرمي فرمي بخلكي همدو بيا برزا استكرهتم رسول الله على الخروج براسي واتان لفي غماري إخوآك کواد درچت بوشاري مدینه درچنه وشاری مدینه پیغمبر خو خو او ری پی نه خوش بو راي واب و نه وشاری مدینه بلم ای و وطن لیکو کواد درچت قراری در چون بدات فرمه هر همین پشیمان بونه صحابه کان بريز صحابه نازدار کان پیغمبر علی صلات و سلام مرسلمانان بريز ام صحابانا ک و امحما سیان بو بو کوا قتال بو خو ابکن نک وک عبد الله کرئ او بی سلول ک سبحان الله صاحبي بيكات استاكدين سريش الله تعالى أما ما المابيت أمان يتيان بو لبالي في غمر إخوايا قتالك أبكن حزيان لابوه باباكي بو خواي قورا أفرمي باشيما بنا وخلقك لابريك وابرانبر في غمر إخوايا قرد عليكاتك في غمر إخوايا الدرشو عليه الصلاة وسلام هرهموين فرموين يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفه ما كان لنا أن نخالفه بو إيما نبوه لهيش أمريكا مخالف يتوحك إن هي بيها غمار عليه صلاة وسلام فصنع ما شئت أويكوا خد بيتخوشة أوبك إن أحببت أن تمكث بالمدينة ففعل أجر بيتخوشة لمدينة بمنيته ففعل أو بخد رأي خوته رأي رأي خوته بغام بيها غمار عليه صلاة وسلام الغاني بستوش شمشيري هالقرد وبيها غمار عليه صلاة وسلام تاويلي خوا كشي بويان كرت بويا فرموي في أغمري إخوة عليه الصلاة والسلام دزاني أمان صادقا ودزاني باكن يتباكن. ودزاني حماشا كيان بو خوايا فرموين ما ينبغي لنبي إذا لب سلامته بو إيش بي أغمري إغنية أقر درعي بست ششي هالقرد أن يضعها دينات حتى يحكم الله بينه وبين عدوه وكو إمام أحمد نسائي وحاكم رواية دكات ما كان للنبي إذا لبس إذا لبي سلامته بويش بيا غمرك نية أجر قلقان الشر بس فشمان بيتوى دينات حتى أخوائي قورا حكم أداة صار أوش شريكوا روا دا لبينانا وتحت أخوائي قورا جل في علاء أو شريك لا دكاتوا بويا فرموي ده بيا درشين أو جار بيا غمر عليه الصلاة والسلام وكو قائده عسكري مسلمانان نبريز أو جيشي كوا لقال يا أبو أو جيشي كوا لقال يا هزار مقاتل بو وتهزار جنقاور توزيع كردسيرسي كتبا وكو قانون عسكري كتبي مهاجرين ليواخيداب بدس مصعبي كري عمير مصعبي كري عمير كوالا شركيا شهيد دلت كتبي أوس لأنصار كان ليواخيداب بدس سيد كري حضير وكتيبي خزرج لانصار كان لواخدا ودس حباب كرمندر وتا امسيه كتيبيه امسيه كتيبيه بيغمر اخوة علي صلاه والسلام جيشكي كي اوا توزيع كرد هزار مقاتل بن صدر عيان في ابو للروايتك بن جاسبيان بي ابو وللروايتك ادليت هالاسبيان في نابو وللروايتك شاهد دو أسبيان بيبوها بلام أوي كوا صحيحة أوي كوا صحيحة أقر لا ينبو أسب إلا دواني لقل أبوها أوي بيغامر إخوة عليه الصلاة وسلام لقل أبوي أبو بردا كالفتح الباريه هاتوا أودوا يهوي مشاد بوا سطن فريان درعي لقل أبوها بوي غمر عليه الصلاة وسلام لقل عبد الله كري أم مكتوم دكات إيمامي صلاة ناو شاري مدينة أو كابرة حافظة أو كابرة حافظة دكاتة إمامي صلاة دائماً في أغامر إخوة عليه صلاة كيف يمكن أن يكون بوهر شوينيك بوهر غزايك إلا إمامي إمامي نيوشكر ديني ناو شاري مديني دانا وزوجر أم كابرائي دادنا كوا عبدالله كوري أم مكتومة كحافظه أو جاري إذني دا بجيشيك كوا دسكنا ريو روبرو شويني كوا قريتك أن نبرون بو مقابلة قريش ألا بيكا مسلماني بالرئيس دينا سر موقفك أقر مجال ما بيد كاتيك لثنيي وداع لدروي شاري مدينة تيفر دبيت بامجيشة بيغامر عليه الصلاة والسلام كتيبيكي زورتشاكي مسلح دبينيت لبالي أمجي شي بيغامري خوايا دروات لبالي أمي شيء بيا غمر إخواد الروت ديار مسلمانني بريز عبد الله كري أوبكري سلول كوار رعي وابو نوشاري مدينة منيتوا موافقي في غمر إخوائي كرد أو بنيتي أو لقتال رابكات جبان بو استا كا استا كا موقفي خوي درداب ريد وبيغمر إخوائي عليه صلاة والسلام أو موقف سخبيثي أو خيانتي كوال بيا غمر إخواديك بويا فرميت في أغمار إخواء كاتبية كاتبية لدنو يعني هاو هاوشاني لشكري في أغمار إخواء دراب اللهم وان بتاكن فسأل عنها فرمي أم كاتبية شيئا فرميان هي في أغمار إخواء ليهودا بلهم هاو بيماني خزرجن هاو بيماني عبد الله كري أبي كري سلولا لزماني جهالت واتا هاو بيماني كوي يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين وبيان خوشا بين أوجان هاوشاني هاوشان إيما ضدي بيبرواكان واتا ضدي قريش للي بيغامر إخوة عليه الصلاة والسلام قال أأسلموا أأسلموا فرمي يهود أماني يهود مسلمان بونا إسلام بونا قالوا لا وتيان نخر هاي بيغامر إخوة اما بس وكويا رمتيكاتونا لبرخة أتر نجبو إياه مش لبرخة أتر الله يكوري أباي كوري سلول فرمي نخر أمريان بي أبدن كوا بقرنوا رش لرش بي أغماري خو أوكو ضربي أكو أوكو خنجري كاتس سر سيني عبدالله يكوري كوري سلول لو أجر مجال البيت بوتن بس كم بوتن بحس كم إن شاء الله تعالى ديار ما وتكن ما وا بو عبدالله يكوري أباي كوري سلول أجات منطقة الشوط وتلجل في غماري خواديت ولكن امام قريش الشوط نزيق قوتي قريش يكون قريش أمان امر يقول لك ان هناك امر يقول لك ان هناك كشفكات يقول لك ان هناك امر يقول لك ان هناك نفر يقول لو ان سحب امر يقول وشاري ان هناك امر يقول لك ان هناك امر يقول من ان بوتان تفسير كم أم قولي عبد الله كري أباي كري سلول أي تو أجرني أستي سحب كي بو لقلتي يا غماري خواها سافل يدو علم سحب أي بويا كم جارنا وشاري مدينة أمر أي في أو يا غماري خوات رفضت قد ما دام بقسمنا كيام محمد يجي يا غماري خوا أو منايم لا غلطه بل منا أو دايت أو مسافهات لو يظهر بايخواي بكوشيت بوي كوا معنوياتي جيشي في يا غماري خوا بشكينه أما إن شاء الله تعالى دارا مجال كما أنما وقتكما أنما مسلماناني بالرئيس لدرج داته أقر إن شاء الله وتعالى عمر بدات بحسي عبد الله كريء بيتان بوك تفاصيل أم منافقة بوكي لقل أمس جيشاء الرواد دوائي لنوي الرئيس أحبكات وابو في غمري خواه عليه الصلاة والسلام أم ركات كواه أم كتبي يهود دام مسلمان نبنا فرموي إن لا نستعين بأهل الكفر على أهل الشرك من بشتوان بكافر نابم بوكوا قتالي بيابراي بياكم واتا كافران كيهودا بيابركانش كوا قريشة إن لا نستعين بأهل الكفر على أهل الشرك بيشتيوان بكافر واتا من بيش بكافر نابص قتال بكم لقل بيراوي ولاقل مشترك كان بهيش وازك ما مسلمان نبنا بسحبكن لبريكوا واختك توابو لدرجات وبحول قوتي خي جودا بردوام دم لقل إيه ويا بو بيش كشكرني بسرهاتي غزوي بدر بقوميديا ويكوا اخواي قوري كات كفاره لجناح مان بومنو اي وشكوا جوبستين وبقوميديا ويكوا اخواي ستر باو من آبانا، من وعد الوصل بجنان، إن أهدأ ضوئه حنانا. من زرع الوصل بدنيانا، من سن البرب آبانا، من وعد الوصل بجنان. إن أهدا أبويه حنانا. من أوصى الدنيا مجتهدا بفقير يجلس منفردا. من جعل البسمة ديدنه لواسمه من ضاق. من أوصى الدنيا مجتهدا. بفقير يجلس منفردا من جعل البسمه ديدنه لواس مهموما ضاق انه طهر تسامى رحمه للعالمين علمنا الأوفة أهدانا العزة والشرف ونظل نردد سيرته فالكون برحمة عترف فيظل معلما الأوفة أهدانا العزة والشرف ونظل نردد سيرته. فالكون برحمته اعترف انه طهر تسامى رحمه للعالمين